جئناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابر وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين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 سماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأن بَتْنَا بِهِ حَدائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَهُمْ أَن تَبْنِيَ شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَفْتَرُونَ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 ثروهم لا يعلمون، أما يجيب المضطر إذا دعوه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أ إلىهم مع الله قليلا ما تذكرون.